سوو مستقيمه الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصط المستقم صاط الذي أن أن عليه غير المض بم يغير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضا الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ف تيمَ فَلا تَقُه وَأََّ السَّ إِلَ فَل تَه وَأََّ بِنِعمَةِ رُبّكَ فَحّس الله Helmi, الذين انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فانما العسر يسر انما العسر يسر فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فغضب الله سمع الله لمن حمده ومن ولك الحم الله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 por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 ولا يستقدمون يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون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 ترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قال شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا حتى اذا ذكركم فيها جميعا قالت قال تخرجهم ربنا علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي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 تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهددي لولا أن هدان الله لقد جاء ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحابكم يوَجَدَنَّ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ الله غفيرون وبينهما حِجَاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلًا بزيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون سمع الله لمن حمده أمنا ولك الحد إذا صرفت بصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا تَسْتَكْبِرُونَ اَنا اَللهُ الَّذِي لَمْ تُقَسِّمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللهُ بِرَحْمَةٍ وَدْخُلُ الْجَنَّةِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أنتم الله قال ان الله حرم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا فاليوم نساهم كما فصلناه على علم هدى ورحمة لقومين فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسلوا أنفسهم حمده <تصفيق> لنا الله اكبر الله مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره من يذكرون أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفاً ش بين ي لدي الرحمة حتى إ أقلت سحابثقنا شقنا لبم ميت شقنا كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والفناد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم سمع الله لمن حمده بلا ولك الحمد الله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل وحث ثم الشمسَ وال الق وأ جون موسات بأمر علىلَ الخق وَلَ تبك الله ررب العالم ود ركم تظخفه إ لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نسرا بين يدي رحمته حتى أقلت سحابا ثقادا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء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 لقد رسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأغرقنا Sama'Allaho li man Hamida inna wa hamd Allahu Allahu akbar. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين فلا تتدقون قال الملأ الذين كفروا من قومك ان لنا نراك في سفات وان لنا من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفاهه أَوَا عَجِبَتُمُوا أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ أَوَا عَجِبَتُمُوا الدق عنلك ترحمون الله الله اكبر الله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 على رجل منكم لينذلكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا قالوا أجهتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان Eu sou م وفطاع ن ذاب الذيين كذب اشتركوا في من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا مَا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ فَتَكْفُرُونَ ولكن لا تحبون الناصحين الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 شَتَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَعْدُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَإِن جَئْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مُؤْتَمَنَةً مِنَ الْغَاوِينَ وَأَمْطَرْنَا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 وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طالبا الله اكبر سمع الله لمن حمده الله في ملتنا قال اولوكن كارين قد افترينا على الله كذبا ان في ملتكم بعد ان نجاكم الله منها و افْتَحَ بَيْنَ لَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا مِنْ قَوْمِنَا إِذًا لَخَاسِرُونَ فَأَضْنَتْهُمْ مُرْجَفَةٌ فِي دَ الذين كذبوا شعيبا كهل لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلوتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية كان السيئه الحسنه حتى عفو وقالوا قد ما الساء بان الضر او السر ف Allah أفأمن أهل القرى أن ياتيهم بأس ما يلعبون أفأمنون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من المسلمين كذلك يطبع الله على قلوب الكذبين